ولكن جاء في شرح الدرجير لأقرب المسالك أن هناك ست مسائل مستثناه من هذه القاعدة وهي أولا أم الأخ أو أم الأخت لأنها من النسب إما أمك وإما امرأة أبيك وكلاهما محرمتان